بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الخدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم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 الله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنت صادفين، ولا يتمنونه أبداً بما خدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه، فإنه ملاقيكم. ثم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 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا, واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجاره تجارة أو أولهول فاضطوا إليها وتركوك قائما كل عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الوازقين